ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لهم تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يصلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سيئة وأحافت به قطيئته فأولئك أصحاب النار, أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إذا قضى ميثاق بني سرايين لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذِي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثمّت والليل إلا قليلا وَلَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ